يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفّر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قال فيها أبدا ذلك الفوز العظيم